بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام من من وابتلهم في ادن الارض وهم عند غلب سيغلب إِنَّ اللَّهَ <سؤال> أَمْرُهُ قَبْلَ وَبَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ لا اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ يُسْيِئُ أَنْقُصُهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِحَدٍّ وَأَجَلٍ كُنْتُمْ مَا وَإِنَّكَ لَفِي فَيَوْمَئِذٍ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ من كانوا أشد مِنْهُمْ قَبْلُ كَذَّبْنَهُمْ قَوْمُهُمْ وَأَسَاءُوا الظَّنَّ بِرُسُلِهِمْ وَجَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا وجاء مُبْصِرَةً وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ سَنُذِيقُهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَبْغِي الْخَلْقُ مِنْ لَا يُعِيدُهُ إِلَى إِلَهِهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلَى النَّاسُ مُجْرِمِين وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ مَشْرَكَةٍ شُفَعَاءُ وَكَانُوا يرين يوم تقوم الساعة يومئذ يتقرب المؤمنون يومئذ تفرقون فامنن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة مفضلة وامن الذين فَتَوَلَّوْا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْقَائِلِينَ الْآخِرَةُ سَأَلَاتِكُمْ عَذَابٌ مُقْضٍ فَسُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا نُسُوعُ وَحِينَ تَصْفُوهُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيُّهُ وَحِينَ تُزْهِرُونَ يَخْرُجُ الثَّمَنُ مِنَ الْأَرْضِ وَيُبْصِرُونَ لَوْنَهُ وَيُسْقِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ فَخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ فَسَوَّاكُمْ وَنُفِخَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ وَجَعَلَكُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَمِنْ أَزْوَاجِهِمْ تَخْتَفُونَ بِهِ مِنها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ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 إن في لآيات وَمِنْ آيَاتِهِ لَكُمُ الضَّرْبَ خَوْفًا وَضَرَبًا وَلِنُزُلًا مِنَ السَّمَاءِ ماء يؤمن بعد موتها ان في ذلك لآيات لقومي اقيم ومن آياته ان تقوم السماء والان ارض يادعوات دعوه من الارض اذا انمت تشق بي وله من السموات والارض كل الامر قائم وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَى في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دَاوَدَ لَكُمُ النِّعْمَةَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَلَكُنْتُمْ مِمَّنْ مَّلَكَ أَيْمَانُكُمْ شُرَكَاءَ أَفَتَسْتَغْنَىٰ رَزَقَكُمْ فَأَمْنُتُمْ فِيهِ تَوَارَىٰ أَأَنْتُمْ فِيهِ تَوَارَىٰ إِنْ تَخَافُونَ مِنْ ذٰلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَحْمِلُونَ بَلِ السَّبَاعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَذْهِبْ مِنْ أَصْلِهِ إِلَّا وَهُوَ خَاسِرٌ وَمَا لَهُم من أصلي فأسلم وجهي للذين حنيف فطر الله من الذي فطرنا عليها لا تبديل للخلق لا لكن الدين قائم ولكننا أكثر الناس لا يعلمون إليه ولا مَن يَأْتِ إِلَى اللَّهِ مُسْلِمًا وَهُوَ آمِنٌ فَسَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ نَضَّرُهُ إِلَيْهِ دَعُو رَبَّهُمْ مِن ضُرِّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دَعُو رَبَّهُمْ مِن ضُرِّهِ يَذْكُرُونَ مَا هَاتَيْنَهُمْ فَتَنَسَّؤُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنَّ الظُّلْمَ عَلَيْهِمْ ظُلْمًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا يُمْنِشِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا مَن يُنَّىءَ رَحْمَةً مِنْ شَرِفِ بِنَا وَإِن تُصِبْهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَى اللَّهِ يُنْقَلِبُونَ أَن يَبْسُطَ إِلَيْكَ الْقَلَمَ يَشَاءُ وَيَقْبِضُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ الذُّلَّ قَدَّ حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وبن ذَلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَغَضِبَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا وَاتَّقُوا يَوْمًا عَظِيمًا أَمْ وَالَاتَّخَذْتُمْ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 هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَسْعَى مِنْ دُونِكُمْ شَيْئًا ۗ وَدَعَاهُ وَتَعَالَى عَمَّا عم مَرَضَ تَتَسَابَقُ الدَّرُّ وَالْبَحْرُ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ يُذِيقُهُمْ يُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعْمَلُونَ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَتُكَوَّرُ الْأَرْضُ كَوْرًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ سَرَابًا كَاضِرٍ كان اكثرهم مشركين فاتبعوا اجتهاد الذين قد من قومي ان يحسي يوم لا نرد له من الله يومئذ يصدع فَسَمَا عَلَيْهِمْ كِسْرٌ وَمَنَعْنَا قَالِفًا فَلَئِنْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ الْمَدِينَةَ لَيَجُنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَصْدِيقًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يَخْرُجُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَتَمَتَّعُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا قَلِيلًا ۚ وَكَانَ حَضْرًا اللهم الذي نزل الضياء حفتتي متحابا فيد السكوت في السماء فيد السكوت في السماء كيف يشاء ويدعوه كفنا تترى الوجه يخرج من خلاله فاذا اصْوَابُ دِينِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَٰهُ يَسْتَبْشِرُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لله كيف يحيي الابد بعد موتنا ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا رحما ترائهم مسترون ولومن من ذنب يكثرون انك لا تسمع اللسا ولا تسمع الصم مذعاء الى ولهم مدبرين وما انسبها بهم عن ضلالتهم ان سمي <مسلم> الله الله الذي خلقني من محض جعل من جعلني بعد محض قوه من بعد قوه محض وشيبه يوقى ما يشاء وهو العليم القديم ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون بالغيب غير الساعه كذلك كان يوقفون وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ بِصِرْتُم فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُدْخِلُونَ فِي رَحْمَةٍ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ لَئِنْ جِئْتُم يُبْطِلُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ الله قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَأَصْمِتْ إِنَّمَا وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَحِزُّ مَن كَانَ لَا ذُو عِزَّةٍ